لآل لأ ل آل ا ق ر ك ه ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يوم الدين إياك نعبد وإياك م مالك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا الصلاة ص م ي ه

「どうした

اسماء ا ل ل ك الحسنى ذ ي يبشر الله عباده

عن عباده و ه و الذي ي ع ه ا ل ت و ة ع ن ع ب ا د ه ويعفو عن ا ل س ي للعلوم ن ا س ئ ا ت ي ع ل م الاسلاميه

و ع م ل و س و ي ي ز د ه م فضل ا ل ك ا ف ر و ن لهم ع ذ ا ب ش د ي د و ل و بسط ا ل ل ه الاسلاميه